لو قدر أنهم رجعوا إلى الدنيا لرجعوا إلى ما نهوا عنهم من الكفر والشرك وإنهم لكاذبون في وعدهم بالإيمان إذا رجعوا الكفار أخفض في الدنيا الإيمان فلم يظهره ويوم القيامة يظهروه ولكن لا ينفعهم إظهاره حين لان لأن العمل في الدنيا وليس في الآخرة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 قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولا الظالمين بايات الله يحزن نحن نعلم أنك ايها الرسول يحزنك تكذيبهم لك في الظاهر فاعلم أنهم لا يكذبونك في انفسهم لعلمهم بصدقك وامانتك ولكنهم قوم ظالمون ينكرون أمرك ظاهرا وهم يوقنون به في انفسهم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسل ولا تحسب ان هذا التكذيب خاص بما جئت به فقد كذبت رسل من قبلك واذاهم اقوامهم فواجهوا ذلك بالصبر على الدعوه والجهاد في سبيل الله حتى جاءهم النصر من الله ولا مبدل لما كتبه الله من النصر ووعد به رسله ولقد جاءك ايها الرسول من اخبار من قبلك من الرسل وما لاقوه من اقوامهم وما حباهم الله من النصر على اعدائهم باهلاكهم ثم قال تعالى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 فإن استطعت أن تطلب نفقا في الأرض أو مصعدا إلى السماء فتأتيهم بحجة مبرهان غير الذي أيدناك به ففعل ولو شاء الله جمعهم على الهدى الذي جئت به لجمعهم لكنه لم يشأ ذلك لحكمة بالغة فلا تكولن من الجاهرين بذلك فتذهب نفسك حسرات على أنهم لم يؤمنوا طبعا هذه العباره هنا لكنه لم يشئ ذلك هذه عبارة ليست بحسنة ونقول ولكن المشيئة لله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويختبرهم فالعباد مقهرون لله تعالى وربنا جل جلاله أراد من عباده أن يعبدوه طواعيه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 يكذبون في الظاهر فهم يستيقون في دواخرهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم تسرية النبي صلى الله عليه وسلم ومواساته بإعلامه أن هذا التكذيب لم يقع له وحده بل هي طريقة المشركين في معاملة الرسل السابقين تم الدرس بحمد الله تعالى أما موعظة هذا اليوم فأقول احذر الخدلان وقد حذر الله عباده منه بعد وقعة أحد فقال تعالى ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يحذركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده قال ابن القيم الخدلان أن يخلي الله تعالى بين العبد وبين نفسه ويكله إليها والتوفيق والتوفيق أن لا يدعه ونفسه ولا يكله إليها بل يصنع له ويلطف به ويعينه ويدفع عنه ويكلأه أسأل الله تعالى أن ينصرنا وأن لا يخذلنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين اللهم سلم عبادك المؤمنين في كل زمان ومكان هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته